يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمه يا صاحب كل نجوان ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح Ya mubtadii al-niam kabla istihpaqihaa Ya seyyidana wa maulana Oya gaaia ta